والينا يا نعم الوالي والينا يا نعم الوالي والينا يا نعم الوالي بضمانه خطينا لبي عا بضمانه خطينا لبي عا بضمانه خطينا لبي عا يا هبي يا نور يا هبي يا نور عيوني يا هبي يا كل من والاكم والينا كل من والاكم والينا يا اول خليفه وناصر الدين يا هبه محمد والموالين يا اول خليفه وناصر الدين فجاه الروح والعين للبيعه فجاه الروح والعين ووالينا يا نعم الوالي ووالينا يا نعم الوالي يا نعم الوالي فبس ماكن ذوب يا ثاني بعد طه بين القلوب يا اول خليفه بس ماكن ذوب يا ثاني بعد طه بين القلوب حبك ذنب عنك فعلا ذوب لا حبك ذنب خليفه والامام يا نور المعال وسورين سلام يا اول خليفه والامام يا نور المعال وسورين سلام الاحكام انت وانت الاحكام الاحكام انت وانت الاحكام يا نور شول يا حيدر انت الوّال كل شوّل يا حيدر انت الوّال هالبيعة دين الباري أكمال يا صورة محمد بيك تمثّل يا صورة محمد بيك تمثّل ووالية لك المنوى لك احنا ونادي دوم بسماك شي احنا ونادي دوم بسماك مو صوت وحناجر صاحت وياك نبض القلب يا حدا ضايعناك نبض القلب يا حدا ضايعناك الشي ع المفروض